فما كان دعواهم إ ذ جاءهم ب أ س ن ا إ ل ا أ ن قالوا, أن قالوا انا كنا ظالمين ف ل ن س أ ل ن الذين ارسل إ ل ي ه م و ل ن س أ ل ن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم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 فدلاهما بغور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره و أ ق و ل لكما إ ن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا انفسنا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 و ا ل إ ث موسوعه ا ل ب غ ي النابلسي ما ل ل ع ل ى الله م ا ل ا ت ع ل م و ولكل ن أ م ة أجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني آ د م اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آ ي ا ت ي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ونودوا ل ك موسوعه الجنة أ ر النابلسي أصحاب ا ن ا أن ج ل و ع د ن ربنا ا حقا ف ه ل و ج د ت م م ا وعد ربكم ح ق ا ق ا ل و ا نعم فأذن م ؤ ذ ن بينهم ا ل ل ع ن ة ا ل ل ه على ا ل ظ ا ل م ي ن ا ل ذ ي يصدون ن ب ن س ب ي للعلوم ا ل ه ويبغونها ه ب ا ل آ خ ر ة ك ا ف ر و ن و ب ي ن ه م ا حجاب و ع ل ى ا ل أ ع ر ا ف رجال ي ع ر ف و ن كلا ي ه م ونادوا أ ص ح ا ب الجنة ح ي س ل ا م ع ل ي ك م ل م ي د خ ل و ه ا و ه م ي ق م ع و ن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 يوم ي أ ت ي ت أ و ي ل ه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من ش ف ا ء ف ي ش ف ع و لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم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 ب <تبارك> ا ر و ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا <أدعوا> ع ب ك م تضرعا وخفيا إنه ل ا ي ح ب ا ل م ع ت د ي ن و ل ا ت ف س د و ا في ا ل أ ر ض بعد إ ص ل ا م ي ه ا و ط م ع ا إن رحمة الله قريب من ا ل م ح س ن ي ن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 كذلك ل نخرج ا م و ت ت ى لعلكم ك ذ ر و ن و النابلسي ب الطيب ل د يخرج ب ت ه إ ن ربه للعلوم الاسلاميه ا نصرف ا ل آ ي ا ت ل ق و م ي ش ح و ن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 قال قد وقع ل ع ي ك م من ربكم ر ج س و غ ض ب أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء س م ي ت م ه ا أنتم و ب ا ك م م الاسلاميه ن ز ل ل ه بها من ف ا ت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 شركه الهدى و ا يا ائتنا بما شركه دعويه غير ربحيه ذات ل مضمون اجتماعي ن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 و س و ع ه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل خ ا س ر و ن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 حتى ع فوقلو ا ا ا قدم س ب ا ن ا ا ل ض ر ا و ع وسرا ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون ولو أ ن أ ه ل القران و ا ا ت ق و ل فتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن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 فلا ي أ موسوعه ن م النابلسي ل للعلوم الاسلاميه م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 وقال م و س ى يا ف ر ع و ن إني ر س و ل م ن ر ب ا ل ع ا ل م ي ن حقيق ع ل ى أن ل ا أقول ع ل ى ا ل ل ل ه إ ا ا ل ح ق قد ج ئ ت ك م ب ب ي ن من ة ر ب ك م ف أ ر س ل معي بني إ س ر ا ئ ي ل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 ف غ ر ب و ا ه ن ا ل ك و ن ق ل ب و ا صاغرين و أ ل ق ا ل س ح ر س ا ج د ي ن ق ا ل و ا آ م ن ا برب ا ل ع ا ل م م ي ن رب و س ى وهارون ا ق ل فرعون آ م ن ت ب ه قبل لكم أن آذن لكم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 ألا إ ن م ا و ا ئ ر ه ا ل ن ا ب ل ه ي للعلوم م ن وقالوا ه م ا تأتنا به من به آية ل ت س ح ر ن ا بها ف م ا نحن ن لك ب م م ؤ ي ن ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى د ع لنا ربك بما عهد عندك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 و ج ا و ز ن ببني ا إ س ر ا ئ ي ل الله ب ح ر فأتوا ع ى على قوم يعكفون على أصنام ل م ق ا ل و ا يا م و س ى اجعل ن ا إلها كما لهم آلهة قال إن لهم آلهة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 واذ انجيناكم من آ ل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه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 ف ل موسوعه ا النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ب ر س ا فخذ ما آتيتك وكن من ا ا آتيتك ي وكن ك ل ش ر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 و إ ن يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا, وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 و ل موسوعه عن النابلسي ى قومه للعلوم ي ن م الاسلاميه ق قبل و ع ه ا ي أ ت ه ل ك ن ا ب م ا ف ع ل ا ل س ف ه ا ء م ن ا إن إ هي ل ا فتنتك ض ل ب ه ا م تشاء و ت ه د ي م ا ء أنت ا ل ل ن ا و ا ر ح م ن ا الغافلين وأنت خير الغافلين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 ي أ م ر ر ه م م ب ا ل ع و ف و ي ع ه ا ل م ن ك ر ويحل لهم ا ل ط ي ب ا ت و ي ح ز م ع ل ي ه م ا ل خ ب ا ئ و ي ض ع ع ن ه م إصرهم و ا ل أ غ ل ا ل ا ل ت ي ك ا ن ت ع ل ي ه م ف ا ل ذ ي ن آمنوا ب ه وعزاروه ونصرواه واتبعوا النور الذي م ع ه أ و ل ئ ك ه م ا ل م ف ل ح و ن قل ي ا أيها ا ل ن ا س إ ن ي ر س و ل ا ل ل إليكم ه ي م ج ع ا ا ل ذ ي له م ل ك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ل ا إله إلا هو و يحيي ي م ي ت فآمنوا ا ب ل ل ه ورسوله النبي الأمة ا ل ذ ي ي ؤ م ن ب ا ل ل ل ه و ك م الله ت ه واتبعوه ع ت د يهدون و ومن قوم موسى ن أمة ب ا ل ح ق وقطعناهم وبه يعدنون وقطعناهم اثنتين عشرة أ س ب ا ط أمما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 موسوعه النابلسي ه م ظ للعلوم م و وإذ ن الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س د ا نغفر ل ك موسوعه خ ط ئ ا ت ك ن النابلسي م ح س ي ن د ا ل ن للعلوم م منهم و ق ا ذ ي قيل ل الاسلاميه اسماء ل ا ك ل ل و ا ي ظ ل ح و ن ى واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك ل ن ب و ه م بما ا ك ن و ا ي ف س ق و ن وإذ ق النابلسي ت أمة م م للعلوم ع ع ذ ذ ب ه م ا ب ا شديدا ق ا ل و ا م ع ولعلهم ذ ر ربكم ة إلى ي ت ق و ن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 والدار الآخرة خير للذين خير ي ت ق و ن أفلا ت ع ق ل و ن و ا ل ذ ي ن يمسكون ب ا ل ك ت ا ب وأقاموا ا ل ص ل لا ا إنا ة ن ض ي ع أجر ا ل م ص ل ح ي ن نتقن وإذ ا ل ج ب ل ف و ق ه م كأنه ظ ل و و ظ ن ا أنه و ا ق ع ب ه م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 وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبا الذي اتيناه آ ي ا ت ن ا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد إ ل ى الارض واتبع هواه ف م ث ل ه كمثل الكلب إ ن تحمل عليه يلهث أ و تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ف ق ص ص القصص لعلهم يتفكرون ساء م ل ا ا و س و م ه النابلسي ذ ي ك ذ ب و للعلوم الاسلاميه اسماء ل الله م الحسنى ل موسوعه النابلسي ه م للعلوم الاسلاميه اسماء أ الله هم أ م ا ل غ ا ف ح و ن ى و ل ل ع ه ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ي ل د ع ل و م الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن و م م ن خلقنا أمة ي ه د و ن بالحق و ب ه ي ع د ل و ن و ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب ي ا ت ن ا س ن من س ت ج ر ه م ح ي ث ل ا ي ع ل م و ن و أ م ل ا ل ه م متين إن كيدي أ و ل م ي ت ف ك ر و ا م ا ا ب ص ح ب ه م م و س إن ه و إ ل ا ن ذ ي ر م ب ي ن أ و ل م ي ر و ا في م ل ك و ت ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و م ا خ ل ق ا ل ل ه من م شيء و أ س أن يكون قد اقترب ج ل ه م ف ب أ ي حديث د ب ع ه يؤمنون يؤمنون من يضلل هادي ي الله فلا هادي له ه و ذ ر موسوعه في ن ي أ ل ن ك ن أيان الساعة س م و ا ق ل إ ن م ا علمها عند ر ب ي ل ا ي ج للعلوم ي ثقلت الاسلاميه تأتيكم إلا بغته ي س أ ل و ن كأنك ك ح س و ع ن ه ا ق ل إ ن م ا ب ل م ا عند ا ل ل ه و ل ك أكثر ن ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن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 هو الذي ل خ ق ك م من ن ف س و ا ح د ة و ج ع ل م ن ه ا ز و ج ه ا ل ي س ك ن إ ل ي للعلوم ا ل ا م ل ا خ ف ي ف ا ف م ر ت به ف ل م ا أثقلت ء الله ر ب ه م ا ل ئ ن آتيتنا ا ص ل ح ا س ن ك ن ن من الشاكرين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 ل ف د ع ل ه ف ل ي س ت ج ب و ا ل ك م د ر ا ت م ص ا د ق ي ن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 قل إ ن م ا أ ت ب ع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون واذا قرئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون